ألم ترى أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف النواله، ثم يهيج فتره مصفرا، ثم يهيج فتره مصفرا، ثم يجعله حطاما. إن في ذلك ذكر آل للباب.